حديث سبرة بالمعبد ما حاله عندك ضعيف نعم سنده ضعيف فيه سنده نعم فيه عبد الملك بن الربيع بن سبرة ضعفه بن معين وجهله بن القطان نعم الشيخ الباني كان يضعيف ضعيف الجامع ثم تراجع في الصحيحين تصحيح وهو قابل للتحسين فهذا الراوي الذي حكم عليه بن جهالة، الجهالة قد روى عنه خمسة وكلهم ثقات يقول العلم الألباني وهاخذ مع توثيق الذهبي الكاشف ومع الحكم عليه بأن له صدوق إن شاء الله في الميزان ومع علو الطبقة فمثل هذا لو حسن حديثه فليس بعيد مع ما أيضا كذلك يشهد لحديثه وعدم نكارة حديثه فليس ببعيد تحسين هذا الحديث فما حكم اتخاذ السترة المصلي عبد الله سترة المصلي ما حكمها مكروها سنة يقول سنة مع الجمهور أريان نعم اتفق العلماء أولا على مشرعية السترة وأنها سنة أحسن هذا باتفاق العلماء واختلفوا في في الوجود كما هو قول الجمهور السترة يا عبد الرزاق نعم أنها سنة مستحبه وما هي دلتهم يا عبد الرحمن دلة الجمهور عن الستره حديث ابن عباس نعم حديث ابن عباس الثاني وحديث الفضل بن, بن عباس احسن ده وايضا وحديث ابن عباس اخر ايضا كذلك عند ابن خزيمه او عند ابن أبي شيبة وابن خزيمه ايضا عند عبد الرزاق معذره در... عند عبد الرزاق وابن خزيمه ومن طريق من الذي هو عند عبد الرزاق وعند ابن خزيمه من طريق من عثمان نعم من طريق عبد الكريم من ابي مخارد احسنت وهو متروك اتفقوا على ضعفه اولا والدرغني يحكم عليه بالترق فالحاصل في ادله الجمهور من يلخص لنا خلاص في ادله من صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح احسنت هذه الخلاصه صحيحها حديث ابن عباس وما كان من بابه غير الصريح وصريحها الذي يدل على عدم وجوب الستره غير صحيح والقول الثاني ان نعم القول بالوجوب احسنت وادلتهم حديث أبي سعيد نعم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنوا منها ويضل حديث الباب فهذان حديثان يدلان عن مجوب وليس ثم معارض لصرف الأمر فيهما عن وجوب الاستحباب فإن أدلة الجمهور لا تقوى على صرف الأمر فالصريح منه ضعيف والصحيح منها لا يدل على المقصود صراحه فله تأويل آخر هذا هو بالنسبة لي مسألتنا التي مضت معنا في الدلس الماضي والصحيح من الله العلماء أن اتخاذ الستره واجب وليس بشرط في صحة الصلاة وإنما هو واجب ولا نعلم احدا قال بشرطيه اتخاذ الستره في صحة الصلاة لا يعلم قائل بهذا على مذكره وإنما الخلاف في وجوبها واستحبابها والراجح أنها واجبة فمن تركها مع القدرة عليها فهو آثم على القول بالوجوب وعلى القول بالاستحباب من, من تركها فقد ترك شيئا من السنن ولا يأثم وعنده تقصير مسألة أخرى تعلق بحديث سابرا المتقدم ليستتر أحدكم بشيء أو ليستتر أحدكم بالصلاة في ولو بسهم مساله الستره في مكه اتخاذ الستره في مكه هل لها نفس حكم غير البقاع غير مكه عرفنا ان اتخاذ الستره في غير مكه بين الواجب وبين الاستحباب على ما ذكر من خلاف العلماء رحمهم الله لكن بقي معنا مساله اتخاذ الستره في مكه المساله فيها قولان القول الاول ان مكه كغيرها وأن المصلي يستتر بسترة من المار بينه وبين يديه ويدفع من مره أو من أراد المرور بين يديه هذا القول الأول أن مكتك غيرها وأن المصلي يستتر بسترة من المار فيجعل سترة بينه وبين هذا المار ويدفع ايضا كذلك من أراد المرور بين يديه لظاهر الاحاديث التي فيها الحث على الستره وبيان مشروعية الستره ولم تفرق بين مكه وغيرها ولم يثبت شيئا في التفريق هذا هو دليل من يقول بهذا القول ان الاحاديث ظاهره العموم وليس ثم حديث في التفريق بين مكة وغيرها من البلدان، وأن مكة تختلف عن غيرها، ما في دليل؟ فعل هذا نبقى على دلت عن ظواهر النصوص من أن البلدان سواء في اتخاذ الستره ومشروعية اتخاذ الستره، وهذا قول أو هذا القول ذهب إليه المالكي والشافعية ورواية عن أحمد ورواية عن ابن عمر. واختاره البخاري واستدل له بحديث بجحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء في حجته الى عنزه والبطحاء هو ابطح يعني ابطح مكه المقصود به وادي من وديان مكه صلى بالبطحاء في حجته الى عنزت وهذا ظاهر الحديث إكاد أن يكون نصا اتخاذ السترة في مكة فإنه صلى عليه الصلاة والسلام بالبطحاء والبطحاء هو أبطح مكة وبوّب في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها وبوّب في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها وهذا الغول اختاره العثيمين رحمه الله هذا القول اختار العثميين كما سمعتني عموم الأدلة الثاني القول الثاني هو المشهور عند الحنابلة أنه لا بد سبي ترك السترة في مكة من غير كراها القول الثاني هو المشهور عند الحنابلة أنه لا بد سبي ترك السترة في مكة من غير كراها وكذلك ترك رد المال وكذلك رد المار لا يكون فيها لازدحام الناس هكذا العبارة وكذلك رد المار لا يكون فيها لازدحام الناس فيها واستدل أيضا بحديث المطلب ابن وداعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مما يليب بن سهم والناس مرون بين يديه رواه أبو داود وفي إسناده جهالة, وفي إسناده جهالة والراجح هو القول الأول لعموم الأدلة الوالدة في السترة وعدم المخصص لها والراجح هو القول الأول لعموم الأدلة والدة في السترة وعدم المخصص لها وما ذكره من الازدحام لا يكون مخصصا للادله وما من لا يكون مخصصا حنابله يقولون من علل من العلل التي ذكروها وجود الازدحام في مكتب الازدحام ليس على مدار السنه حتى يقال مخصص من مخصص الزحام ما هو دليل وإن من باب شقه تجلب تيسير ثم هو ليس على مدار السنه وما ذكروه من الزحام فلا يكون مخصصا للأدلة فإن الشخص يتخذ السترة ويرد من استطاع رده ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسه سعه، فإن الشخص يتخذ السترة ويرد من استطاع رده ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسه سعه، فاتقوا الله من استطاعتم، وأيضا يتحرى أن يكون أن تكون صلاته في غير أماكن الزحام. وأيضا بإمكانه أن يتحرى ان تكون صلاته في غير أماكن الازدحام هذا ما هو حجه الازدحام على أن السترة الستر تترك وممكن ان يجنب جانبا ويذهب بعيدا ويصلي في مكان ما فيه ازدحام وإذا حصل ازدحام عليه حصل ازدحام عليه يرد من اصطاع يتخذ سترة ويرد من اصطاع وإذا تكادروا تواردوا عليه لا يكلف الله نفسا له من الصاع ان يرد رده ومن الحمد لله ماذا يصنع والمشقه تجلب التيسير والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم هذا الذي استطيع ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم فانا استطيع أن ادفع اثنين ثلاثه وبقي مصر تعب ثم سيخرج ربما عن هيئه الصلاه اذا يدفع هذا ويدفع هذا ويدفع هذا سيخرج عن هيئه الصلاه فيتركهم يمروا حسبنا الله ونعم الوكيل فهذا هو الصواب أن السترى راجبة على القول بالوجوب أو أن السترة مشروعه مستحبه من في مكة وفي غير مكة وليس تم مخصص لمكة عن غيرها وأنها تستثنى من الوجوب أو تستثنى من الاستحباب وأنها تترك من غير كراها تترك من غير كراها لا مانع أن يتركها الشخص ولا كراها عليه القلب بالاستحباب هذا ما عليه دليل والحديث الذي ذكره كما سمعت في جهالة راوي وأيضا ما ذكروا من العلة علة الازدحام ممكن أن يتفادى الازدحام بالبعد عن الازدحام وإذا حصل الازدحام فلا يكلف الله نفسه وسعها يتخذ سترة ويرد من استطاع رده ومن لم يستطع فالله يقول لا يكلف الله نفسه وسعها فاتقوا الله ما استطعتم والقاعدة مأخودة من هذه الأدلة المشقة تجلب التيسير فهذه مسألة واحدة نكتفي بها ان شاء الله سبحانك اللهم نحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك